وما, ي... وما هو منها جامد لا يأتي منه إلا الماضي فقط وما يعمل إلى شرط كان وأصبح وما يعمل بشرط أن يسبق بما المصدرية الضربية وهو الفعل دامه والنوع الآخر الذي يسبق بنف أو نه ما يزال لا تزل وهكذا النوع الثاني من انواع النواسخ هو ان واخواتها وهذه الستة حروف وكلها مبنيه على الفتح وهي ان وان وكان ولكن وليت ولعل إن وأن هذان الحرفان للتوكيد وكأن للتشبيه ولكن للاستدراك وليت للتمني ولعل للترجي او التوقع قال ابن مؤجر الروم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 وكأن للتشبيه وليت للتمني ولعل للترجي للترجي والتوقف هذه الستة حروف كما قلت، ليست أفعالا ولا أسماء وهي حروف ناسخة ووصفت بأنها ناسخة لأنها تنسخ التسمية وتنسخ الاعراب ومن ناحية التسمية هذه الأحرف الستة تدخل على المبتدا والخبر فتنصب المبتدا ويسمى اسمها ما عاد يقال له مبتدا إذا نسخت تسميته وترفع الخبر أو يبقى الخبر مرفوعا ويسمى خبرها أي لم يعد خبرا للمبتدا بل أصبح خبر إم إذن هذه تنسخ التسمية وتنسخ الحكم حكم الإعراب حيث إنها تنسخ رفع المبتدا وتجعل مكانه النص فلذلك هي ناسخة في التسمية وفي الإعراب أو في الحكم. وهي ستة أحرف كما قلت منها حرفان للتوكيد إن وأن وإن تأتي في بدء الكلام أو ما يقوم مقام البدء بعد قال بعد القسم بعد اسم الموصول تأتي إن مكسورة الهمزة أما ان فتأتي في وسط الكلام إذا كان يمكن تأويلها مع معموليها بمصدر يعني تقول إن أباك حاضر وتقول علمت أن أباك حاضر في بداية الكلام إن في وسط الكلام أن بشرط أن تؤول مع معموليها بمصدر علمت أن أباك حاضر كأنك تقول علمت حضور أبيك علمت حضور أبي. أما في قول تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء فهذا لا يمكن تأويله وما هنا موصول بمعنى الذي وآتيناه من الكنوز الذي إن مفاتحه لتنوء بالعصبة قل وتقول والله إن الصدق من والله إن الصدق لم تاتي إن في أول الكلام ظاهرا ولكن هي من ناحية النظر تعتبر في أول الكلام لأن القسم ما جاء إلا لتوكيد الكلام فكانك تقول إن الصدق من جاء فأكَتَفَ والله إن الصدق من فأقول إن تأتي في أول الكلام وأن تأتي في وسط الكلام بشرط أن تؤول مع معموليها مع اسمها وخبرها بمسد وكلا الحرفين يفيد التوكيد والتوكيد معناه تقوية تقوية ثبوت الحكم للمبتدأ يعني أبوك حاضر إن اباك حاضر ففي الجملة الأولى اسندت الحضور للأب وفي الجملة الثانية تؤكد تقوي نسبة هذا الحضور للأب الحرف الثالث هو كأن وهذا للتشبيه تشبيه تشبيه اسمها بخبرها كأن المسلم أسد كأن الفتاة بدر كأن العالم جبل وهكذا تشبه لس بالخبر فكأن تأتي بالتشبيه الحرف الرابع هو لكن وهو للاستدراك والاستدراك أن تدرك المستمع قبل أن يفهم فهما خطأ فتبين له هذا فقالوا في الاستدراك تعقيب الكلام بدفع ما يتوهم أنه صحيح بدفع ما يتوهم أنه صحيح فمثلا نقول الشمس ساطعه فإذا سكت قد يفهم مستمع من هذه الجملة أن الجو دافئ لأن سطوع الشمس علامة على هذا فقبل أن يفهم هذا الفهم تدرك تستدرك عليه تستدركه تدركه قبل أن يفهم هذا فتقول الشمس ساطعة لكن الجو بارد فلكن هنا أفادت لاستدرام ومثله غامت الشمس يعني في يوم من أيام الصيف مرت سحابه عابره فغامت غابت الشمس يظن ظان ان المطر وشيك ينزل قريبا فتقول لكن الجو حار تستدرك قبل أن يفهم فهما خطأ، فتبين له هذا الامر فالاستدراك كما قلت هو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو بإثبات ما يتوهم نفيه تعقيب الكلام حتى لا يفهم المستمع المستمع فهما خطا واضح إن لكن تأتي في وسط الكلام تأتي في وسط الكلام الحرف الخامس هو ليتي، وهذا يكون في الأمر البعيد أو الأمر المستحيل، الأمر البعيد أو المستحيل. ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب، ليتني كنت تراب. هذا مستحيل لن يكون وقال الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما. فأخبره بما فعل المشيب والشباب لا يعود لا يعود فهذا مستحيل فلذلك قال ليت والسادس والأخير لعل وهو للترجي أو التوقع أما الترجي ففي الامر المندوب المحبوب الذي يقرب حصوله يتوقع حصوله يتوقع حصوله تقول لعل الله يغفر لي لعل الله يغفر لي هذا ليس بعيدا ولا مستحيل وإنما هو قريب ثم هو أمر مرجو أمر مطلوب فيأتي لعل أما لو قلت ليت الله فهذا مستحيل وهذا كن مع الكافر ليت الله يغفر للكافر مستحيل هذا لا يقول نما لعل الله يغفر للمؤمن لأنه قريب التوقع أو تكون للتوقع وهذا في الأمر المكروه الذي ينتظر وقوعه فلعل تأتي في الأمر المحبوب وتأتي في الأمر غير المحبوب ولكن الشرط ان يكون قريب الوقوع متوقع الوقوع بخلاف ليت توقعه بعيد أو مستحيل نعم هنا سؤال عن إن أخواتها نعم نعم نعم إن الدين عند الله الإسلام يعني اتساق رأى أن الدين أبحث في ذلك وأرد عنك إن شاء الله في الأسبوع القادم نعم شهد أنه وشهد إنه يعني على الـ الـ الـ الـ لو كان على الفتح الهمزه سيكون على العطف على مسوغ ولكن هذا ايه ساذكره ان شاء الله في الدرس القادم باذن الله الناسق الثالث نعم لكن المخففه هذه تأتي أيضا للاستدراك ولكن لا تعمل عمل إنا تكون مهملة لعمل لها يعني مثلا تقول الشمس ساطعه لكن الجو بارد بتخفيف النور مبتدا الجو بارد خار لا تعمل عمل إنا وتأتي لكن أيضا عاطفة تعطف اسم مفرد على آخر اسمين مفردين وتثبت الحكم للثاني وتنفيه عن الأول مثل لا تصاحب الأشرار لكن الاخيار لا تصاحب الأشرار لكن الأخيار فلكن هنا عاطفه حرف عطف, حر عطف حر. نعم الثالث ظن واخواتها اخواته على اعتبار أنه فعل ظن واخواتها على اعتبار انها كلمة ظن واخواتها قال ابن اجروم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 ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. وابن أجر الروم كان يتحدث عن المرفوعات. الفاعل ونائب الفاعل والمبتدا والخبر. فلماذا تحدث هنا عن ظنه لأنه لما تحدث عن المبتدا والخبر استدعى الكلام أن يتحدث عن النواصي. فذكر ما ينسخ واحدا ويبكي الثاني على حاله كان وإن كان تنسخ حكم الخبر وتبكي المبتدا على حاله على الرفض وإن بالعكس فاستدعى ذلك أن يذكر بقية النواسخ وهي ظنة وأخواتها, ظنة وأخواتها وهذه الأفعال التي ذكرها تاتي على انواع في المعاني فظن يفيد الرجحان ظن وحاسب وزعم وقال وهب هب كذا هب محمدا ناجحا وهذا الفعل يلزم الأمر هاب هذا هذه أفعال تسمى الرجحان والرجحان ترجيح كفه التصديق ترجيح كفه التصديق على كفه التكذيب كفه التصديق أرجح يعني تقول ظننت الرجل صادقة يعني يغلب على ظنك صدقه يغلب عليك الصدق بخلاف الشك فتستوي فيه النسبتات نسبة التكذيب والتصديق وبخلاف الوهم تكون نسبة التكذيب أكبر من نسبة التصديق وهذا بخلاف اليقين فلا تكذيب فيه يقين يعني تصديق تام فهذه أمور هناك الوهم والشك والظن واليقين ظن هذا الذي ينصب مفعولين ياتي بمعنى الرجحان تغليب نسبة التصديق على نسبة الرد والتكذيب ويأتي بمعنى اليقين كذلك كما قال تعالى في حق المؤمن إني ظننت أني ملاق. حسابية وظن هنا يعني هناك شيء من التكذيب لا ظن فيقن أيقن آمن ظن وحسب وخال وزعم هذه كلها تفيد الرجحان تقول ظن المهمل لاختبار سهلا ظن الرجل الطريق وعراء هذا إيه؟ ظن رجحان نسبة التصديق على التكذيب الأفعال رأى وعلم ووجد ومثله درى وألفى هذه تفيد اليقين علم المجتهد النجاح قريبا علمت الله سميعا علمت الرسول صادقا هذا يقين هذا يقين علم وجد ورأى ومثل كما قلت دراء وألفاء بمعنى وجد والفعل رأى إذا اسند إلى القلب فهو بمعنى علم وإذا اسند إلى العين فهو بمعنى أبصر وفي الحالة الأولى ينصب مفعولين وفي الثانية ينصب واحده رأى بمعنى علم رأى القلبي ومنه قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا يعلمونه بعيدا ونراه قريبا هنا علم يقولون عنها يئ القلبية بمعنى العلم راى العلمي وهناك راى البصرية راى بعينه تقول رأيت الرجل رايت شاهدته ابصرته ويأتي بعد بعد مفعولها اسم منصوب على انه حال رأيت الرجل واقفا كلمه واقفا هنا حال وليست مفعولا ثانيا لأن راى هنا رأيه عينية بصرية تنصب مفعولا واحدا فقط أما راى القلبية فتنصب تنصب مفعولا الفعل اتخذ وتخذ وجعل هذه أفعال تفيد التحويل أفعال تفيد التحويل وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناتا جعل الملائكة إناتا جعل القرآن عظيم قران مفعول أول وعظيم مفعول ثاني فجعل يفيد الله تحويل يفيد التحويل نعم من السياق إن كنت أنت المتكلم فأنت أعلم كلامك لست المتكلم فتجد في السياق ما يدل على ذلك إن رأى للعين او للقلب ستجد إذا لم تجد الأصل ان رأى للعين فتحملها على البصرية إلا إذا كانت هناك قرينه فحينئذ تحملها على القلبية التي تنصب مفعولين نعم عالم ان سيقول هذا المصدر المؤول ان سيقول سدم سد مسد المفعولين اغنى عن المفعولين اغنى عن المفعولين كانه قال علم الله بعض المسلمين مرضى علم الله البعض مرضى مفعول اول ومرض مفعول ثاني والله اكبر نعم ها عضين نعم ملحق وجمع المذكر السالم فهو من صب بالياء لان المفرض عضه وهذا مؤنث وجمع المذكر السالم إنما يجمع عليه المذكر العاقل فإذا جمع عليه غير ذلك فقيل له ملحق مثل سنين لأن المفرد سنة وعزين لأن المفرد عزة وهكذا طيب الفعل اتخذ واتخذ الله إبراهيم خليلا ومثله تخذ، تخذ. يعني أخذه جعله والفعل جعل وصير هذه كلها تفيد التحويل ثم إن الفعل جعل ياتي على معنيين نعم بمعنى اتخذه اتخذ. تاخذه أي اتخذه أي جعله تاخذ مجرد كله يقال فيه أخذ وتخذ الفعل جعل يأتي متعديا لمفعول واحد ويأتي متعديا لمفعولين إذا نصب مفعولا به واحدا فهو بمعنى خلق وجعل الظلمات والنور جعل الظلمات والنور أي خلق الظلمات والنور فجعل بمعنى خلق ويأتي بمعنى صيّر حوله كما إن جعلناه قرانا عربيا وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث فأهل التعطيل أهل الابتداع الذين لا قدم لهم في العربية يحملون جعل على معنى واحد وهو خلق لذلك قالوا إن القرآن مخلوق ما علموا أن جعل يأتي ناصبا لمفعول واحد بمعنى خلقه ويأتي ناصبا لمفعولين بمعنى حول وصير وبدل إلى آخره حتى ذكر فيروز أبادي رحمه الله في القاموس المحيط بضعة معاني للفعل جعل الذي ينصب مفعولين بمعنى صيّر حوله بدلا إلى اثر نعم عربيا مفعول ثاني إن جعلناه قرانا لا قرانا مفعول ثاني وعربيا نعت لقران انما المفعول الاول الها جعلنا نفع والها جعلناه مفعول او قرآنا مفعول ثاني عربية نعم للقرآن طبط. طبط. طبط. نعم نعم لا ويبدل الشيء عن يقين نما ظن تغلب نسبة التصديق لم يصل إلى اليقين نعم تحول بدل وغير ذلك وأنت تبحث في القاموس عن بقيه المعاني نعم ينصب مفعولين يفيد التحويل ولكن حوله من حال اخرى يعني نقول مثلا صير الصائغ الذهب خاتمه هنا يقين ولكن من حال اخرى في معنى التحويل نما علمت الله سميعا فين التحويل هنا واضح الفعل او النوع الرابع من انواع الافعال التي تنصب مفعولين تنصب المبتدا والخبر الفعل سميع وهذا على قول بعض النحاه وإلا فجمهور النحاة على أن الفعل سمع ينصب مفعولا واحدا قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها والله يسمع تحاوركما سمع قولا يسمع تحاوركما هذا الفعل نصب مفعولا به واحدا ولكن على قول بعض النحاة إن الفعل سمع ينصب مفعولين تقول سمعت التلميذ يقرأ فجملة يقرأ مفعول به ثاني والصحيح عند النحاة أن هذه الجملة حال سمعت التلميذ حال كونه يقرأ فهذه الجمله حال حال وليست مفعولا به هذه هي الأفعال التي تنصب المبتدا والخبر ولذلك سميت بأنها لانها نواس وهنا النصب في التسمية فما عدنا نقول مبتدا ولا خبر ولكن نقول مفعول اول مفعول ثاني ونسخت الحكم، فما عاد هناك رفع ولكن منصوب ومنصوب مفعول به أول منصوب ومفعول به ثاني منصوب هذا نعم, نعم لا لو قلت سمعت تلميذا يقرأ هذا حال، سمعت تلميذا يقرأ هذا نعم قليلا اسم علم هو معرفة ويقرأ حا... على قول الجمهور حال وعلى قول المبرد ومن وافقه هي مفعول ثاني والله ولا على قول الأخش طيب نعم الجملة في محل نصب مفعول ثاني هل هنا اسئله عن شيء من النواسخ ها نعم اما في ان وأن فياتي ان وأن ياتي التخفيف فيهما وتعمل او تهمل تعمل او تهمل علمت ان اباك حاضر علمت ان اباك حاضر ان هنا مخففه من الثقيله وتعمل عمل الثقيل المخفف يعني النون المخفف كذلك إن وعليه إن هذان لساحران إن هذين لساحرة في قراءة من قرأ بنصب هذين فقال هي إن المخففه من الثقيل وعملت عمل إن بدليل أنها نصبت الاسم فهذين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى نعم فإن وان تخفف نونهما ويبقى العمل أو يلغى العمل وضح ولكن كذلك تخفف النون ولكن يهم العملها أو تأتي حرف عطف حرف عطف كما قلت صاحب الأخيار لا تصاحب الأشرار لكن الاخيار لو قال لكن صاحب الاخيار هذا عطف جمله على جمله عطف جمله على جمله لكن هنا الاستدراك وهذه جمله على جمله طيب هل هنا اسئله في هذا الكلام نكمل قال النعت النعت تابع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 مرتو يعني رأس قطة. كتبها. ما رأيكم؟ النعت لغة هو الوصف. نعته أي وصفه. ولكن النعت أعم. النعت أعم والوصف أخص. على قول من يفرق بينهما من ناحية اللغة. لأن فريقا من العلماء يقول لا ترادف في اللغة يعني لا تأتي كلمتان بمعنى واحد وإنما هناك فارق يعني اللفظان يشتركان في أشياء وهناك فوارق بينهما فجلس وقعد عند فريق بمعنى قام ووقف عند فريق بمعنى واحد ولكن عند كثير من أهل اللغة لا ترادف وهذا من أدق الأبواب الفرق بين الألفاظ والاستخدامات هذا يحتاج إلى الجهابذة من العلماء فعلى قول من يقول النع هو الوصف شيء واحد أو إن كان هناك فرق على قول من يقول به فالنعت أعم يعني تنعته بما في جسده بما في ثوبه تنعته بأهله إلى اخره أما الوصف فأخص من ذلك كما قال النعت تابع للمنعوت هو أحد أنواع التواب تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقلة ومررت بزيد العاق. يعني هذا الذي ذكره التمثيل لتوضيح القاعدة. ولكن هذا التعريف تابع للمنعوت. طيب ومن المنعوت؟ أقول الذي سبق النعت ومن النعت؟ فإذاً اللف باء ها وانما نقول ان النعت اسم اسم او لفظ يشمل اسم وغير غير الاسم لفظ يبين صفه في منعوتك صفه في منعوتك اذا اللفظ ياتي لبيان صفه في المنعوت المنعوت يسبق والنعت يلحق المنعوت سابق اسم سابق والنعت لفظ لاحق هذا النعت نوعان نعت حقيقي ونعت سببي نعت حقيقي تنعت به المنعوت نفسه مثل هذه الامثله قام زيد العاقل العاقل نعت الزيد وهناك ما نعت آخر يقال له النعت السببي وهذا لا ينعت المنعوت نفسه بل ينعت شيئا بينه وبين المنعوت سبب بينه وبين المنعوت علاقة تقول حضر زيد العاقل أبوه فكلمة العاقل نعتت ابا زيد ولم تنعت زيد وبين الأبي وزيد علاقة علاقة الأب أو البنون وبوه على اعتبار الأب أبو الزيد أو البنوه على اعتبار زيد ابن للأب واضح إذن النعت الحقيقي ينعت المنعوت نفسه والنعت السببي ينعت شيئا متعلقا بالمنعوت ينعت, ينعت شيئا متعلقا بالمنعوت ثم إن النعت الحقيقي مفرد وجملة وشبه جملة مفرد كلمة واحدة مثل هذه الأمثلة قام زيد العاقل طيب نعت جملة تقول قام طالب ثيابه نظيفه قام طالب صفته ثيابه نظيفه هذه اللفظه ثيابه نظيفه جمله اسميه بينت صفه في طالب اذن هو نعت حقيقي ثم هو ليس مفردا لانك لما تقول ثيابه نظيفه كانك تقول ثياب طالب نظيف مبتدا ومضاف إليه وخبر مبتدا وخبر جملة وليست كلمة مفردة وتقول قام طالب يؤدي واجباته يؤدي فعل وفاعل مستتر تقديره هو والواجبات مفعول به إذن هذه جملة فعليه بينت وصفا من صفات كلمة طالب إذن هذا نعت جملة فعليا وتاتي به شبه جمله تقول قمت بنزهه على شاطئ النيل نزهه صفتها نعتها انها على شاطئ النيل فعلى شاطئ النيل هذا هذا اللفظ نعت لكلمه نزهه واضح يبدو أنه ليس واضح واضح يا عامر هل أن واضح واضح صيدلي إذن النعت نوعان حقيقي والسببي الفرق بينهما أنك في النعت الحقيقي تنعة المنعوت نفسه أما السبب فتنعة شيئا متعلقا بالمنعوت هذا النعت الأول الحقيقي مفرد أي ليس جملة ولا شبه جملة والنوع الثاني جملة بقسميها اسمية أو فعلية وشبه جملة جر مجرور أو ضر جر مجرور أو ضر تقول رأيت كوكبا في السماء في السماء جر مجرور نعت الكوكب وتقول رأيت طائرا فوق الشجرة فوق ظرف مكان نعت لكلمة طائر طيب. إذا كان النعت نعتا حقيقيا مفردا فإنه يتبع المنعود في أربعة أشياء في العدد في النوع، في الاعراب في التذكير او التانيث في التعريف او التنكير إذا كان النعت نعتا مفردا والمفرد من اقسام النعت الحقيقي فانه يتبع المنعوت في العدد المفرد مع المفرد والمتنى مع المتنى والجمع مع الجمع حضرت تلميذ المجتهد، حضرت تلميذ المجتهدان، حضرت تلاميذ المجتهدون. إذاً يتبع فيه العدد، يتبعه في النوع. حضرت تلميذ المجتهد، حضرت الأم الصاضلة. يتبع في النوع. واضح. يتبعه في الإعراب إن التلميذ المجتهد مؤدبنا التلميذ المجتهد كانت التلميذ المجتهد مؤدبا وتقول مررت بالتلميذ المجتهد فكلمة المجتهد تتبع كلمة التلميذ في الإعراب كما ترى نعم. نعم. نعم. نعم. نعم فين أي في مثال خبر كان يا رجل خور كان كان التلميذ المجتهد مؤدبة في زمن الأدب يعني تلميذ الذي وصفت الاجتهاد الذي وصفت بالاجتهاد كان فيما مضى ها؟ أما لما تحول الاسم وزارة التربية والتعليم لوزارة التربية التعليم ولا التعليم أي حاجة أقول ماشي الأمر الرابع يتبعه في التعريف أو التنكير حضر تلميذ مجتهد حضر التلميذ المجتهد إذن النعط المفرد يتبع المنعوت في عدده في نوعه في إعرابه في تعريفه أو تنكيره مثل لك فقال قام زيد العاقل زيد فاعل والعاقل نعت مرفوع رأيت زيدا العاقلة طبعا راى هنا عينيا تنصب مفعولا واحده فالعاقل هنا نعت منصوب وليس مفعولا ثانيا هنا راى بمعنى ابصرت شاهدت وليس راى هنا بمعنى علم نعم لو قال رأيت زيدا عاقلا رأيت زيدا عاقلا اه اذا كان بمعنى علم فعاقلا مفعول ثان علمت زيدا عاقلة علمت زيدا رجلا عاقلا هذا يكون مفعولا ثاني وممكن يكون حا إذا كان يعني رأيته بعيني رأيت زيدا بعيني خلاص حال كونه عاقلا الآن على العقل ولا ذهب عقله أنا لما رأيته كانت حالته العقل الان انا ما اخبرت عن ماشي مررت بزيد العاقل مررت بزيد العاقل طبعا زيد اسم معرفة علم فجاء معه النعت معرفه وزيد مفرد والعاقل مفرد مذكر ومذكر لما كان مرفوعا جاء النعت مرفوعا فقلت العاقل لما كان منصوبا لانه مفعول به قلت العاقلة لما كان مجرورا بعد الباء قلت العاقلي مررت بزيد العاقلي هذا الكلام واضح واضح طيب النوع الثاني اللي هو النعت السبب وبه نختم هذا يلزم الإفراد يلزم الإفراد فلا يثنى ولا يجمع النعت السببي أي الذي ينعت شيئا متعلقا بالمنعوت لا ينعت المنعوت نفسه وإنما ينعت شيئا متعلقا به هذا يكون مفردا حتى لو كان المنعوت مثنا أو جمع يبقى مفردا ثم يتبع المنعوت في شيء ويتبع الذي به علاقة بالمنعوت في شيء آخر قال تعالى ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها الظلم هنا للقرية وللأهل القرية إذا هذا اللفظ كلمة الظالم نعتت شيئا متعلقا بالقرية هذا نع سبب أخرجنا من هذه القرية دي. القرية بدل من كلمة هذه وهذه في محل الجر بحرف الجر من فالقرية مجرور من هذه القرية الظالم هو نع يتبع ما قبله في الاعراب الظالم. لأن نعت للقرية طيب كلمة الظالم مذكرة والقرية مؤنث لأن النعت السببي يأخذ تذكيره أو تانيثه مما بعده وليس مما قبله إذا يتبع ما قبله في الإعراب ويتبع ما قبله أيضا في التعريف أو التنكيس أخرجنا من هذه القرية الظالمة أو تقول أخرجنا من قرية ظالم أهلها قرية ظالم أو القرية الظالم مرة ثانية أقول النعت السببي يتبع ما قبله في شيئين في الإعراب وفي التعريف أو التنكيل طيب ويتبع ما بعده في النوع ويتبع ما بعده في النوع يعني ما بعده مذكر ياتي النعت مذكر ما بعده مؤنث ياتي النعت مؤنث مثال حضر الطالب الفاضلة امه صح كده حضر الطالب الفاضله امه انظر الطالب معرفه الفاضلة معرفه الطالب مرفوع الفاضلة مرفوع إذا أخذ هذين الشيئين مما قبله طيب ويأخذ النوع مما بعده الطالب ذكر ورغم ذلك نعت بقولك الفاضلة لأنك تنعت الأم إذا يأخذ حكم ما بعده في النوع حضر الطالبان الفاضلة امهما الطالبان مثنى والفضل يبقى كما قلت مفردا حضر الطلاب الفاضلة أمه واضح كلام واضح إذا النعت السببي يبقى مفردا وإن نعت به المثنى أو الجمع يتبع ما قبله في الإعراب وفي التعريف أو التنكيس ويتبع ما بعده في في النوع هي أربعة أشياء قلنا عنها في النعت المفرد العدد والنوع والإعراب والتعريف أو التنكير من هذه الأربعة أخرجنا واحدة وهو العدد يلزم الإفراد باقي ثلاثة إثنان للأول الذي قبله والإثنان هما الإعراب والتعريف أو التنكير. وواحد لما بعده وهو النون والعكس لما قلنا مثلا حضر الطالب الفاضله امه تقول حضرت المراه الفاضل زوجها وحضرت المرأتان الفاضل زوجهما يبقى واحد بس جزء 2 كده والفاضل زوجاهما يبقى دي لها زوج و لها زوج صحيح شفت اللغة إنجليزي سأصد انت هو بتاع الصيدلة وطغت الصيدلة عليك فأصبحها أجزة خانة أجزة دوا اجزخانه كلمه خانة كلمة تركية يعني خانة الاجزه خانة الدواء يعني بالإنجليزي دواء دواء يعني إيه؟ ها ماشي ما عرفش اللي طبعا يعرفوه بيأخذوا إنجليزي بالحمام ها بيأخذوا إنجليزي بالحمام نعم الله المستعان واضح الكلام وتقول ايه في المثال الثالث حضر النساء الفاضل لو قلت الفاضل زوجهن يبقى زوج واحد للنساء والفاضل ازواجهم يبقى كل امراه لا زوج نعم نعم, نعم نعم ثمرات مختلفا الوانها ثمرات الايه ايه تطبقوا عشان ما تفهمش ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها خلاص مختلف ألوانها مختلف كما ترى وهو يتحدث عن الجبال جمع مختلف مفرد و لانه قال جدد جدد طرق نكره قال مختلف نكره ونكرة وجدد مرفوعه مختلف مرفوعه ويتبع ما بعدها في الالوان لان مفردها لون فأخذت التذكير هذا الذي قلت قال هو ثمرات لكن عنده قراءة أخرى في هذا الباب في عنده قراءة طيب ثمرات مختلفة الوانها مختلف مفرد كما ترى وأخذت حكم ما بعدها في التذكير لم يقل ثمرات مختلفة مختلفة بثنيت وانما أخذت ما بعد ويوضح لك هذا الأمر تماما من هذه القرية الظالم أهلها نعم لا. لا هذا لا كن نعتا سببيا وإنما هو نعت المفرد واسم الفاعل يعمل حضر الرجل الفاضل الفاضل الأمي الفاضل الأمي الأم مضاف اليه انما لو قلت الفاضلة امه امه فاعل لاسم الفاعل فاضل ماشي هذا في السبب في النعت لا لابد من ضمير في الاسم المتعلق يعود على الاسم المتعلق به كما ترى الظالم اهلها مختلفا الوانها وهكذا نعم نعم نعم العالمين هذه تجمع جمع حقب جمع المذكر الثالث. العالمين رب العالمين مضاف اليه مجرور لم تجره الياء نياب عن الكسر لأنه ملحق لأن المفرد عالم لها مفرد ومفردها عالم ولكن عالم هذا ليس مذكرا عاقلة المذكر العاقل فقط هو الذي يجمع جمع مذكر سالم فإن فقد شرطا فيقال إنه ملحق يعني جمعت اسما مؤنثا سنة عظة عزة فتقول سنين واعظين وعزين في النصب الجر او سنون وعضون وعزون في الرفع هذا ملحق بجمع المذكر السالم واضح نعم نعم الفاضله زوجاته لان النعت السببي لا يثنى ولا يجمع لا. لا بد أن يكون مفردا حضر الرجل الفاضلات لا الفاضلة زوجتاه الفاضلة زوجاته أو الفاضلة زوجته هذا نعت سبب هذا في النعت الحقيقي؟ في النعت السببي قلت ان النعت يلزم الافراد يعني لا يثنى ولا يجمع لا لا, لا قلت انا في النعت الحقيقي انه يكون مفردا وجملة وشبه جمله حضر الطالب الذكي حضر طالب ثيابه نظيفه حضر طالب يؤدي واجباته حضر طالب في الفصل هذا كله نعت مفرد جمله شبههم هذا في النعت الحقيقي نعت الحقيقي والله والله مختلف تذكير هي على ما اذكر ثلاثه مواضع في القران في النعت السبب لم يرد غيره على ما اذكر يعني ثلاثه مواضيع نعم هل هناك اسئله اخرى طب هل الكلام مفهوم كلام واضح مبين طيب هل هناك اسئله كلمه مشكله ومن الناس والانعام والدواب والانعام لا هو هذا المبتدا مختلف الوانه من الناس والدواب والانعام هذا المبتدا مختلف مبتدا معظم او على اعتبار العطف الذي قبله شوف اول الايه نعم والله الغني الله مبتدا والغني خبر انتم الفقراء مبتدا وخبر ليس الغني هنا نعتنق وانما هو خبر وعرف للحصر يعني الغني بكل معاني الكلمه بكل انواع الغنى هو الله وحده نعم حضر فعله والر... والرجل فاعل الفاضلة نعت سببي مرفوع زوجاته زوجات فاعل اسم الفاعل فاضل والهاء ضمير مبنك محل جر مضاب إليه أخذت عمل اسم الفاعل نعم فهنا اسم الفاعل يعمل يعني في غالب النعت السببي يأتي بعده المرفوع يأتي المرفوع فاعله وأحيانا يكون يقول نائبا عن الفاعل حضر الرجل المحمودة أخلاقه أخلاقه هنا نائب فاعل باسم المفعول محمودة هذه مسألة أخرى في الاعراب نعم أي نعم نعم ومن ذريته إنه أحد كونه أحوى لا نافية ويعد فعل مضارع والفعل مستتر تقديره هو وكونه مفعول به والهاء مضاف إليه وأحمد خبر كون منصوب لا يعد كونه احمدا اي نعم ومن ذريته من هنا طبعضيه قال لا ينال عهد الظالمين هو اراد الجنس كل جنس ابنائه هذا الذي يليق بحلم ابراهيم ورحمة الله فمن هنا جنسيه ولكن ومن ذريته يعني كل ذريته من هنا للجنس ولكن الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ لا ينال عهدي الظالمين فجعلها تبعضية اي نعم فهي من الجنس في قوله على على اعتبار وصف ابراهيم عليه السلام الحلم والرحمه يريد الجنس بنيه في الخير نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم نعم يرفع بالواو ينصب و يجرب كل الملحقات الملحق بالمثنى يرفع بالالف و ينصب و يجرب الملحق بجمع الونات السالم يرفع بالضمه و ينصب و يجرب هذه قاعدة ثبت نعم لا اسم الموصول معرفة ومن شروط النعت المعرفة أن يكون المنعوت معرفة تقول حضر الرجل الذي المرأة التي أما لو قلت حضر, حضر رجل الذي هذا لكم كيف تنعت نكرة بمعرفة يعني تجعل المعرفة النعت أقوى من المنعوت يعني أنت تصف توين صفة من صفات إذا هو الأصل والنعت فرع عنه ولكن فف الكلام جعلته هو الاصل إنه معرفه لا يمكن هذا لا صح نعم سياتي في الدرس القادم معرفه ما دل على محدد اسمك ايه ما ها فلما نقول احمد ينصرف الذهن الى ذات معين ولما نقول المسجد بخلاف لما نقول مسجد مسجد اي مسجد المسجد هذا إيه؟ معرفه فما دل على ذات محدده فهو معرفه وما دل على اسم شائع في جنسه فهو ناكره يعني ما نقول قلم اي قلم انما لما اقول قلمي ما ينصرف الذهن الى قلم محمد او قلم ابراهيم انما الذهن ينصرف الى قلم المتكلم صح فهذا تحديد له فهذا هو المعلم في الدرس القادم نعم مذكور عندك إلا هو هذا من النحية النحوية نوع الناحية التعريف النعت الحقيقي ينعت المنعوت السبب ينعت شيئا متعلقا بالمنع يعني يقولون النعت الحقيقي ينعت ضميرا مستترا يعني حاضر الرجل الفاضل كان وكل الفاضل هو هو ضمير مستتر فاعل نقول الفاضل أبوه هذا يعمل في اسم ظاهر هذا يكفي لأن شيخنا وصفه سبحانك الله وحمن اشهد الله